ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون ما كان دعواهم إذ جاءوا بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وَمَنْ كُنَّ غَاوِيًا وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ لِلْحَقِّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسه بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكون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 وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال خرج منها مذعوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا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 لَمَّا مَازَقَ الشَّجَرَةَ تَبَدَّدَ لَهُمَا مَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ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 الطالو وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرن ساعته ولا يستقدون يا بني آدم إما يأتين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 حابن النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاء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 كلما دخلت أمة لعنت أختها وقالت سولهم لأخرىهم وقالت سولهم لأخرىهم فما كان لكم علينا من فضل فذوق العذاب بما كنتم تكسبون إن الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْفَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ, لا تفتح لهم أبواب السماء وَلَا يَدْخُنُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَى الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ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 لناهتدي لولا أنهدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق ونود أن تكم الجنة ونود بما كنت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 فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبعونها عوجا وهو بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف عرفون كلب سی ماهم و نداو أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا قالوا ان لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونه بسمائهم قالوا ما اغنا عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون وَسَمْتُمْ لا يَنَالُهُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أُدْخَلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الماء.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 يُون شَ لَيْلًا نَهَارًا يَطْلُبُهُ حَفِيفًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَةٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ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 حتى إذا أقَلت سحاباً في قال سقناه لبلد ميت سقناه لبلد ميت فنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون.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 له غيره انني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه اننا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بضلاله ولكنني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أَن جاءكم ذكر من ربكم على رجل ولكم ولتتقوا ولعلكم تحمون فكذبوه فأجئناه والذين معه في الفلك وأورقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عديم وإلى عاد أخاه مهدا قال يا قوم يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أ فلا تتقون قال الملاء الذين كفوا من قومه إن لنا في سفاه وإن لنا من الكاذبين قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ اَوَا عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ وَاذْكُرُوا إذ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَأْسًا فَاذْكُرُوا آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاءَنَا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 ثَمَّمَيْتُمُهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَتِنَا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 قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتوا به كافرون فعقرنا الناقة واعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين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 وما كان جواب قومه إلا أن قالوا وما كان جواب قومه إلا قالوا أخرجهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأجيناهم وأهلهم امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدينة أخاه شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره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 وَأَظُنُّوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَصْبِرُوا فَصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَهَا خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيف والذين آمنوا معك من قريتنا او لا تعود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 غير الفاتحين، وقال الملأ الذين كفروا من قومه، لئن تبعتم شعيبا إنكم إذا لا خاسرون، فأخذتهم الرجفة فأصبحوا, فأصبحوا في دارهم جافين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم فتولى عنهم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 سنة حتى عفوا وقالوا قدما السآبا أن الضرا السرا فأخذناه بوتة, بوته وهم لا يشعون ولو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ أَفَأَنَا أَهْلُ الْقُرَرَ سُونَ بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَو آمَنَ أَن يُنْقَرَأَ إِن يَأْتِهِمْ وَهُمْ يَلْعَبُونَ أفأمن 117. ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون 118. تلك القرى نقص عليك من وذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا مُبِيها فانظر كيف كان عاقبه وَقَالَ وقال موسى يا فرعون انني رسول من رب العالمين حقيق على فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين فألقى عصار فإذا هي ثعبان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 في المدا اين ياتوك بكل ساحر عظيم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا 124. وأرهبوهم وجاءوا بسحر عظيم 125. وأوحينا إلى نساء أن ألق عصاك, عصاك فإذا هل تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كفرون أو بقلم كان كروتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لا أقطعن أيديكم لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاله ثم قالوا قوم موسى وصومه ليفسدوا في ارض ويذرك وآلهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحي نساءهم واننا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه 122. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم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 وَإِنْ تُصِبُونَ سَيِّئَةً يُطْيَرُ بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّهُمْ نُلَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ وَلَمْ ما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك لإنك شفت عن الرجز لنؤمن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلم ما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون 18. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم فأغرقناهم في اليم فأغرقناهم في اليم فأغرق مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبره وتمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون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 العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلا فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّي 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جاء فلن استقروا مكانه فسوف تراني فلما تجلبته للجبل جعله دكا وخرمسا صيحا فلما أفاق قال سبحانك سبحانك سبحان فلما أفاق قال سبحانك كتبت إليك وأنا أول المؤرمين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيل لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين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 أو كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبقت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون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 فَلَا تَشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ إِنَّ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 رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَوَفُورُ الرَّحِيم وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الغَضَبُ أَخَذَ الأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ وَأَخْتَرَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِلْمِيَّةِ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَايِ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَنَا إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الوافرين واكتب لنا في هذه يا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هوا بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمره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 السموات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه واتبعوه لعلكم تهتدون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 زهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وقلوا منها حيث شئتوا وقولوا حطة ودخلوا الباب سجدا ودخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ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 وَإِذْ أَذْلَلَ رَبُّكَ لَا يَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَعِيسُ مُسُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم بدون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون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 وَأَدَّى رَسُولُ مَافِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَالَّذِينَ يُمَسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُ الصَّلَاةِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُسْلِحِينَ وَإِذْ نَتَّقَنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَن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 ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِم أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَأَتْلُ عَلَيْهِم نَّبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ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 أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الوافيون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون فيها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 ما أثقل الدعوة الله ربهما لئن آتينا صالحا لئن آتينا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلناه شركاء في آتاهما فتع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 صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فاليستجب لكم إن كنتم صادقين ألوهم أرجل يمشون بها أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبَصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ دعوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونَ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 بصرون. خذ العفو وأموا بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزونك من الشيطان نزغوا فاستعذ بالله إنه سميع عليم إنك اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يهدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل ان مَا أَنْتَ بِمُدَّبِّعِ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَأَذْكُرُ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعُ وَخِفَتُ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُمْ مِنَ الْوَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عَادَ رَبَّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ لَا تكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون